اسمي المؤمن والصادق سبحانه وتعالى والله اين بلغنا بابا عبد كما 290 طيب شي والله هذا ما شاء الله ايوه الرحمن ان دي اشاره انا يعني اشاره من اسماء الله الحكم من اسماء الله الحكم تمام طيب اذا بعد الانقطاع يعني هذا نسال الله ان يثينا يعني برحمته وقبوله كان هناك يعني سبحان الله خطا في الكلام فنعود الى استكمال الحكيم والحكم وهذا يستلزم ان يعني نلخص قدر الامكان يعني تلخيصا مجمله لاسمي الحكيم والحكم يقول المصنف حفظه الله وقد ورد اسم الله الحكيم في القران الكريم ما يقرب من 100 مره كلمه الحكيم يعني تكررت كثيرا في القران العظيم ومن ذلك وهو الحكيم الخبير والله عزيز الحكيم وان الله واسع الحكيم الى اخره وهذا الاسم العظيم يعني الحكيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكم ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكم انه لا يحكم الا حكيم وهذا الحكيم الحكمه من اشتقاقات يعني ماده حكمه ومنها حكيم ومنها حكم من الحكمه آه هذه كلها مادهتها حكم فكمال الحكم هذا الاسم العظيم الحكيم دال على ثبوت كمال الحكم لله سبحانه وتعالى وكمال الحكم اما كمال الحكم فبثبوتي ان الحكم لله وحده يحكم وطبعا اسم الحكيم وايش الحكم الحكيم والحكم سبحانه وتعالى اا اما كمال الحكم فبثبوت ان الحكم لله وحده يحكم بين عباده بما يشاء الله عز وجل الذي يتفرد بالحكم والانسان قد يحكم ولكن ليس يعني كما قلنا كما ان يعني الذات كذات في صفات كالصفات فربما عليكم السلام بعض الناس يحكمون ويقضون ويمتلكون لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وسيات الكلام حول قضيه انه يعني هل يقال فلان مثلا ابو الحكم او فلان هو سياتي وهذا الذي توقفنا عنده في درسنا السابق هنا قال اما كمان الحكم فبثبوت ان الحكم لله عز وجل وحده يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ثبوت الحكم لله وحده والخالق سبحانه وتعالى فيحكم بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد نحن نرى القضايا النسبيه في البشر لكن نحن استغفر الله ما نقول في قضايا السبيل لله سبحانه وتعالى لكن هو, هو يحكم بما يشاء لكن الان لو جئت في الدنيا ترى انه با ان هنالك امورا مثلا ترجع للمدرس مثلا موضوع تعبير يتراوح بين درجه ودرجه اليس كذلك بعض الامور اللي يعني ما هي كما يقال يعني مثلا واحد زائد واحد تساوي اثنين سين في سين تساوي سين تربيع يعني أمور واضحة إيش هذا لونه كذا يعني أمور محدد الله في بعض الأمور ومن ذلك ما يتعلق برجان المناقشة أحيانا مثلا في بعض الرسائل قضية متراوحة وربما أحيانا يعني بين الممتاز وبين المقبول وبين أن يقال والله يقوم هناك امور اد لا تصلح تؤجل ايه يواجه البحث مو كل غير ممكن كل هذا ممكن تصور يعني ان يقال لهذا ممتاز بمرتبه الشرف وان يقال هذا مقبول وان يقال لا اعد امورك وت... يعني وهكذا يعني القضايا عند البشر هكذا لكن الله عز وجل بالحكمه الله عز وجل سبحانه وتعالى فعل ما يريد متفرد بهذا الحكم يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد لكن العدل والحكمه والعلم سبحانه وتعالى لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه ما في استئناف المحاكم البشريه استئناف وكذا هو عز وجل لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه قال تعالى اليس الله باحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وقال تعالى فغير الله ابترى حكمه يعني هذا طبعا وقال تعالى في حق من فغير الله ابترى حكمه هذا يعني يأمر الانبياء ورسله عليهم السلام ان يقولوا هذا وهذا الخطاب في سوره الانعام 114 فغير الله ابترى حكمه هنا ينبغي ان ياتي السياق يعني كاملا هو انسب تعالوا الانعام 114 وقال تعالى وهو خير الحاكمين قال تعالى إن الحكم إلا لله 114 وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحد إلى آخره يعني ليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا فما في مراجعة ولا في استئناف الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب جزاك ولا وهذا السياق كما قلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا شياطنا الانس والجن يحي بعضهم الى بعض يخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وليصغى الى افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليربوا وليقتره ما هم مقترهون اف غير الله ابتغي حكما من الذي يقول هذا نعم انا بعث اف غير الله ابتغي حكما لكن يعني نعم يعني ما في اشكاله على في في قويه المصنف او في طريقه المصنف لكن ينبغي ان يكون, يكون استيعاب من القاله لكن لو كان في شيء من الايضاح انه يعني هذا هو قول النبي عليه الصلاه والسلام ان غير الله ابتغي حكمه وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفسرا الى اخره فالله عز وجل الذي يحكم لا معقب الحكمة ينفذ حكمه ويقضي يعني فيمضي قضاءه لا رادة لحكمه سبحانه وتعالى لا معقب الحكمة لا رادة يعني لحكمه وثبوت الحكم له عز وجل تضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنة والصفات العليا لأنه لا يكون حكماً إلا سميعاً بصيراً وذلك من يقول يعني تقول الصفات العليا لا تقول الصفات العليا لكن رأيت يعني كبار العلماء وبعض بعضهم يعني يذكر هذا ف يتضمن ولكن احببت ان اقرا يعني من باب يعني على الحال والواقع الموجود ثبوت الحكم له عز وجل يتضمن ثبوت جميع الاسماء الحسنى لماذا لان الحكم لا يكون الا لعليم لا يكون الا لسميع لا يكون الا للبصير لا يكون الا لقدير لا يكون الا لقهار كيف يحكم الانسان ولا ينفذ حكمه دون ان تكون له ايه القوه هذا معنى الكلام ثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الاسماء الحسنى والصفات العليا كل اسم تضعه ايه مع يعني مع الحكيم ف لا يحكم الا سميع لا يحكم الا عليم لا يحكم الا قهار لا يحكم الا واضح يعني هيك يعني هذا والا كان هنالك يعني مطعن ونقص وضعف في هذا يعني الحاكم الذي يحكم يكون هنالك ضعف اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء لانه لا يكون حكما الا كما قلنا يعني وفي هذا ابطال لجعل الحكم لغير الله كلام جميل هذا ابطال لجعل كيف يحكم من يعني لا يسمع او هنالك خلل في سمعه او ان سمعه ناقص نعم نقص ضعف كيف يحكم من يعني هنالك خلل في خبرته كيف يحكم من هنالك ضعف في قهره الى غير ذلك من هذه الاسماء وما يتفرع منها من الصفات لان الحكم لا يكون الا للكامل الصفات الذي له الامر وبيده التصرف الا له الامر والخلق وتامل هذا المعنى في قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير يعني القضاء لله العلي هذا كل شيء الذي علا على كل شيء الكبير الذي كل شيء دونه متصاغر له يوم القيامه الحكم لله العلي الكبير يعني هذا اليوم ليوم القيامه الحكم لله العلي الكبير القضاء له سبحانه وتعالى وكذلك يقول عز وجل وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى هو الحمد في الاولى والاخره يعني في الدنيا والاخره وله الحكم واليه ترجعوا له القضاء بين خلقه واليه ترجعون اليه تردون من بعد ما ماتكم فيقضي بينكم بالحق فهذا الذي يعني ينبغي ان نفرد بالعباده لا معبود بحق الا هو في الاولى والاخره لو الحمد في الاولى والاخره وله الحكم ينبغي ان نفرده بالحكم فله القضاء بين خلقه له الحكم يعني له القضاء بين خلقه فينبغي أن نتحاكم إليه وأن نفرده في ذلك وإليه ترجعون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم قال مبينا صفات من له الحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه وني. ما هي الصفات من يحكم ما هي الصفات يعني الذي ينبغي أن يتفرد الحكم وإنه ذلك الله ربي عليه توكلت واليه من ممكن يكون لك كلام يعني بنبغي ان نعود الى السياق لكن قلنا ربي الذي رب الناس بالنعم سبحانه وتعالى التربيه الخاصه والتربيه العامه هو الذي يكون له ايه الحكم الذي خلق هو الذي ينبغي ان يكون له الحكم خلق من العدم ايه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا من الكره ايه سبحانه وتعالى فالذي يعني نعم لفرده بالحكم لا يعني هذا عدم يعني حكم الناس لا على الناس ان يحكم ومن هنا يجب ان نطيع الحقيقه هذا الحاكم الذي يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى ايه يجب ان يطاع وهذا ومن هنا ياتي الكلام حول عدم الخروج على السلطان والامور والمسائل هذه المتعلقه كما سياتي في باسم المؤمن باذن الله سبحانه وتعالى يعني علاقه اسم المؤمن بما يتعلق بحقيقه بالنظر الى قضيه السلطان وعدم اثاره الفتنه وعلى السلطان طبعا المسؤوليه امام رب العالمين ان يحكم بما انزل الله واذا لم يحكم فهو مسؤول وهذه مسؤوليته ومسؤوليه العباد يعني الذين يحكمون في في في رقابي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مثل الانجام لا حاكم ولا محكوم ونذكر ان هذه مسؤوليه او ان هذه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى المسؤوليه فالنجاه النجاه للراعي والرعيه والحاكم والمحكوم هذا الكل مسؤول امام رب العالمين والانسان اعجبني احده قال يعني هذا يا جماعه اتركوا هذا وقال يعني هؤلاء يوم القيامه علىقوم برقبته يعني يوم القيامه يشفقوا عليه يعني يعني اياكم دعوكم يعني من من من كثره الكلام بل اعجبتني هذه العباره حقيقه طبعا هذا لا ينافي الامر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمه والمروه الحسنه والكلام يعني طويل ليس هذا موضع ولكن الذي يدعنا احيانا احنا بنتكلم كلمه انت ما عندك يعني قد يظن بعض الناس من هذا الكلام انه القضيه يعني ان فيها مجامل لا مجامل ولا مداهله نحن نريد النجاه امام رب العالمين قبل كل شيء قبل كل شيء النجاه عند رب العالمين هذه هي النجاه الحقيقيه من يعني من الملك القدوس العظيم القهار سبحانه وتعالى ايه النجاه قبل كل شيء عنده ومن اجل النجا عنده عز وجل نتكلم فيما يتعلق بمسائل امور الدنيا في الراعي والرعيه ارضاء لله سبحانه وتعالى فلو كانت القضيه تحت حكم ملحد نقول الله لا يرد والله لا يعني يعني سبحانه وتعالى الله ينتقم منه هذا الحاكم او انسان يأمرك بالوثنيه او يأمرك بعباده او يأمرك بالبدعه او يأمرك بالضلاله او يمنعك من الصلاه او يمنعك من الاركان او يمنعك ما فيها مجاملات واضح اخواني هذا كله عبادات زيادات حقيقه يعني يعني هامش الهواء مش زيادات اه اختبر السياق جزاك الله خير ثم قال مبينا قلنا هذا يعني مبينا صفاته من له الحكم ذلك الله ربي عليه توكلت عليه وانيب فذلك الله من هو الله هو الله الذي لا اله الا هو كذا يعني يعني صفات كثيره لعز والدست في القران يمكن وهو الرب فينبغي ان يكون عليه التوكل وينبغي ان تكون له الانابه وينبغي ان نتحاكم اليه ويَلبغى ان نعتقد انه هو الحكيم وهو وهو الحكم فاطر السماوات والارض خارق السماوات جعلكم من انفسكم ازواجا سبحانه وتعالى يعني الله حز وجن زوجكم من انفسكم ازواجا لماذا من انفسكم لانه خلق حواء من طين على ادم ايه خلق هوى من ايه من طين عاد ومن اياتي انشرق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فالان ان شاء الله اخونا حسان يكون عنده شيء من السكينه في سكينه ان شاء الله الحمد لله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير والله يستر ايه انا شفت الباكيتات يعني, يعني للشباب ما شاء الله ايه لا بس رجاءا ما تشط يعني نخليكم على اذا في تشط بنخلي الان والزال ياكم طيب فهنا خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ف هذاك من اياته الداله على على توحيده وانه ينبغي ان يفرض بالحكم وانه الحكيم والحكم انه جعل لنا من انفسنا ازواجا ايه ف الانسان يعني كانه ايش يعني ما ادري اذا صح لي ان اقول كان شيء منك قد ضاع وانت تبعد عن الشيء الضائع اللي هذا ايه من نفسك شيء ضاع منك كيف حق عنه فتبدا تشعر بالسكينه والطمئن الا ايه الا اذا وجدته خلاص انت يعني من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فلذلك العلماء الذين فسروا ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ياتون بهذا الحديث ايه ان الله عز وجل خلق حواء من ايه من غير ادم عليهما السلام فمن هنا هذا يعني لعله له علاقه بسر السكينه وسر الطمانينه وسر يعني الحبور والسرور فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا من الانعام أزواجة. جعل لكم أنعام من عامه ازواجا من الضان اثنين ومن المعز اثنين والالى اخره يذراكم فيه يعني يخلقكم فيه ذلك الخلق على هذه الصفه سبحانه وتعالى يعني لا زال الكركم فيه ذكورا واناث خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل نسلا بعد, بعد نسل من الناس فالذي فعل هذا هو الاولى يعني ان نعتقد انه الحكيم انه الحكم وانه الحكيم لي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له ما قاريد السماوات والارض له مفاتيح خزائن السماوات والارض وبيده مغاريق الخير والشر بيده مغاريق الخير والشر ومفاتيح وما يفتح من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فلماذا لا نلج اليه ان الفتيح بيدي والمقاليد بيدي سبحانه وتعالى فتيح خزائن السموات والارض وبيدي المغاليق الخير والشر مفاتيحها فما يفتح من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى يا هو مقليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم اي ان الذي له هذه الصفات والذي يستحق ان يشرع ويحلل ويحرم وهو الحكيم وهو الحكم وهو الذي ينبغي ان يحكم سبحان الله هذه النخليه لكنها يعني يا الدله النقليه وتوافق العقل تماما ضد تعارض العقل والنقل يعني يعني التعارض مضر ومدفوع ابدا وهذا لماذا لان الذي خلق يعني الذي خلق العقل والله عز وجل والذي قال القران والله سبحانه وتعالى ليس المصدر مختلفا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو خالق العقول وخالق السموات وخالق الاراضي هل يمكن ان يكون هناك تعارض بين حقائق علميه وبين القران لا لان الله عز وجل خلق السموات والاراضين سبحانه وتعالى وهو الذي قال القران تكلم تكلم يعني سبحانه وتعالى القران كلامه عز وجل فلا تعارض من عندي واحد احد سبحانه وتعالى الذي خلق الافهام والذي خلق العقول الافهام كذلك الان قضيه ان النظريات والقوانين هي عباره عن يعني هذه عباره عن جاءت بعد الخلق وخبايا تجريبيه مرت بتجارب الى ان نضجت واحترقت وحتى هناك من يفرق بين نظريه وحقيقه على بخذ النظر على المسميات والمصطلحات لكن يعني الان ايهما اصعب يعني الان مثلا انه يعني ان ترى قصرا قويا منيعا وجميلا وما شاء الله واسعا الى بعدين ولا تاخذ القياسات بعد ما انتهى يعني خلاص ما فيش وقت ناخذ القياسات واخذت ولا نفس الشيء فهل النظريات او الحقائق العلميه اشبه ما تكون بعباره عن استقراء لشيء موجود ايه تبحث في في طول في عرض في كثافه في كذا في ارتفاع في عزم في تسارع في يعني في صفات هذا العنصر ايه في الجاذبيه في الصفات في السمات في المواصفات في المقاييس في المكاييل في, في الموازين في الموازين هذا كله عباره عن شيء يعني بعد وجوده شيء موجود يعني لكن الذي ذرء وخلق وبرء من العدم سبحانه وتعالى واضح ايش القضيه يعني حتى ما يكون انبهار انبهار يعني الله خلقكم وما تعملوا يعني خلق اللي خلقكم الكمي... اللي صنع الكمبيوتر ايه صنع الكمبيوتر واللي خلقهم والعقل المدبر والتفكير هو خلق وحرك التفكير هو خلق فهمه والماده التي يصنع منها هو الخالق سبحانه وتعالى ايه ويمكن هذا يعني الذي ابتكر يعني يضرب ضربه على راسه او في مكان معين يرجع مثل مجنون اليس كذلك يصاب بالجنون يصاب بالتخلف فهو الذي يستحق اي ان الذي له هذه الصفات والذي يستحق أن, ان يشرع ويحل ان يشرع ويحلل ويحرم وجعل ذلك لغيره اضل الظلم واعظم الجور اعتقاد ان الحكم لغير الله عز وجل هو اضل الظلم واعظم الجور اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقيم كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع إذا علمنا هذه الصفات فهنا ينبغي أن نعتقد أن إفراد الذل وإفراد الخضوع وإفراد العبادة يجب أن تكون لله عز وجل إن الحكم إلا لله ما الأمر والنهي إلا لله سبحانه وتعالى اعمر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم القويم الذي لا عوج اجفيه الدين القويم الذي لا عوج والحق الذي لا شك فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اهل الشرك بالله على الشرك بالله يجعلون ذلك فلا يعلمون حقيقته انظر اخواني يعني القران يقول بتحريم الربا ار القوانين الوضعيه والدول عظمى والصغرى والمتوسطه والمتخلفه تقول بضروره ايه التعامل الربوي وبالا يسمى بالفوايد وهي مضاع بالربويه الى ان بلغ برغ درجه معينه يعني زمان قالوا النسبه النسبه ينبغي ان تكون ايش صفرا هذا حكم الله سبحانه وتعالى حكم الله يجربون هنا وهناك هناك ولا راحه ولا سعاده الا بالرجوع الى حكم الله عز وجل قالوا ينبغي ان يعني نسمح بالزنا ونسمح بكذا ونسمح عياده بالله وبالتدرج حتى بعضهم قالوا يعني ايش منع يعني نكاح المحارم يعني وانه هذا انه ايرن بالله حتى ما هو يعني ممكن بداوا يعني بالتدرج يلا ماشي نسمح لك بالخال نسمح لك بكذا نسمح الى ان اصبحت الامور كلها ولا حول قوه الا بالله ولكن انا سمعت هذا حقيقه باستراليا في يعني بدايه بضع 80 من الشباب قاموا الله اعلموا تسمعوا ذكرت لكم هذا يا اخواني اكثر من مره ان هنالك يعني جمعيات تدعو الى عدم ممارسه الجنس الا عند الزواج. ممارس عدم ممارسه الجنس إلا عند الزواج، ايش فرحه الانسان حينما يتزوج؟ هذا حكم الله وشريعه الله. يعني اعظم بهجه بهجه كبيره كبيره جدا ل بالفعل الانسان الذي يخدم على الاحصاد على الشيء المباح الذي اباحه الله وشرعه سبحانه وتعالى. لكن هذا الانسان اصبح انه اصبح عنده, عنده شهود جنسي اللي ايه يعني القضايا عنده مباحه عيادا بالله الفروج الرجال فروج النساء والحيوانات والبهائم كل عندهم عيالا بالله اصبح عنده فذوذ وملل من هذه القضيه اما هذا الانسان اللي الامور اللي بنظمها الاسلام عندهم هذه اعظم بهجه انظر يا عادل لو تاتي بنموذج من الاعراض الموجوده مع شيء من الفلتره والتصفيه والغربله لبعض الامور التي لا تنبغي فيها من يعني من من المخالفات ويقال لاهل تذهب هذه بنماذج يرسل بها الى بلاد الكفر بلاد اوروبا بلاد الشر ان يرون هذه المناظر الله اكبر انظر ضمن الاعداد هؤلاء شاركوه في السرور ايه وكمان يسمى الهدايا التي الهدايا الماديه والهدايا التي تعطى واذا ما اهدي يعني هذا حضوره ومفراح والحضور والسرور ايه سبحان الله هذا شيء لا يصدق عندهم يعني باعداد ومستمرا يعني ممكن يعني يفعل هذا كذا ويتكرر منه باعداد كثيره من النساء ايه الى ان يبلغ درجته درجه الفشل الجنسي الى درجه الفشل وبسبب عيال بالعجز عدم يعني طاعه الرحمن عز وجل في هذا الامر وكما هو عصيان ربي العالمين سبحانه في غيره هذا هو حكم الله هذه حكمة الله هذا يعني هذه شريعه الله سبحانه وتعالى التي فيها ايه فيها حقيقه السعاده فهؤلاء اهل الشرك يجهلون هذه الحقائق ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن حينما يعني يصابون بالصدمه بتشكلات والمصاعب وكذا بعد ثم يعني تؤول بهم الامور الى ان يعلموا ان هذا غلط وانهم يعني لابد لهم من الرجوع الى حكم الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو لا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو لا معبود بحق الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجع كل شيء هذاكم الا وجه له الحكم له الحكم بين خلقه دون غيره هذا المعنى له الحكم بين خلقه دون غيره واليه ترجعون سبحانه وتعالى فهذا يعني مما ينبغي ان نعلم انه ينبغي ان يفرض بالذل والخضوع ولا تدعوا مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه اذا يجب ان يكون الذل له يجب ان يكون الحكم له يجب ان يكون الخضوع له سبحانه وتعالى فلو الحكم والليه الرجوع فينبغي ان نعد العده لهذا الرجوع من افراد الذل له افراد الخضوع له افراد العباده له افراد الاحتكام له سبحانه وتعالى ومن أسماء الله عز وجل الحكم في الحديث عن هانة ابن يزيد وهو الحارث رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع قومه سمعهم يكنونه بأب الحكم فدعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن الله تعالى هو الحكم يعني مختص به لا يتجاوز إلى غيره وإليه الحكم منه يبدأ الحكم منه واليه ينتهي الحكم ايه واليه ينتهي الحكم ان الله تعالى هو الحكم واليه الحكم الحكم مختص به لا يتجاوز يعني لا يتجاوز الى غيره واليه الحكم يعني من هو يبدا واليه ينتهي سبحانه وتعالى فليمتكن اب الحكم علما يعني بينت لك يا فليماذا لما كن فقال ان قوم ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احسنها هذا الحديث ينبغي ان تحفظوه لتنقلوه لمن من يعرف والخلا جيد صحيح غيره اولاد ليه ابو لنعم صح انا اردت يعني ان ننقله للعشائريين يعني انه هؤلاء الذين يفرغون من اوقاتهم في الاصلاحات وكذا وقال هنا لمتك النيت يعني وقد بينت لك فقال يعني رضي الله عنه ان قومي اذا اختلف في شيء توني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين النبي عليه السلام قال ما احسن هذا ما احسن هذا لكن ايش شرط هذا ان يكون بالحكم لو بالحق بالحق قال ما احسن هذا عليه السلام فما لك من الولد قال لي شو رايك ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح فانت ابو شريح اما كمال الحكم اذا هنا هذا يعني تسمى من اسماء الله الحكم فلذلك اعترض ان يكون اسمها ابو الحكم اما كمال الحكم فبيثبوت الحكمه له سبحانه في خلقه وفي امره وشرعه حيث يضع الاشياء مواضعها وينذرها منازله ولا يوجه اليه سؤال ولا يقضح في حكمته مقال الله طبعا لا يسال الا غبي وجاهل او ملحد ايه ولا يقضح الا يعني انسان قبيح مجرم اما المؤمن فانه تماما يكون قد يعني استوعب وسلم واستسلم لله عز وجل بثبوت بكمال الحكمه وبثبوت الحكمه له سبحانه وتعالى لذلك يوم القيامه وحينما يدخل ناس والله نجينا واياكم من النار يدخل النار يكون عالما في اعماق نفسه هذا الذي يعذب ويتلظى النار انه ظلمنا ظلم ضرم نفسه يا فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعتذر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير انا فان يكون في اقرار ان الله عز وجل يعني كان في عدل وعدم ظلم تماما وانه يعني فلا يكون هنالك قداح لا يمكن ولماذا يا اخواني يعني الظلم له اسباب ان المصلحه يعني الان ممكن واحمد يتنازع شخصان يعني شخص القاضي والله ترتب لنا الامور يلا كذا او يرشي القاضي او هذا ما تنرش الله يلا يعني الله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى الله سبحانه الغني لان الله جل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق لا تطع الكافرين ما في مجامله ايه ما في مجامله لأحد فانه هو الواحد الاحد غني عن العالمين سبحانه وتعالى فلماذا الله جل قادر على الظلم لكنه لا يظلم الله جل قادر على الظلم وليس عدم الظلم لعجز ليس عدم الظلم لعجز ولكن لكمال العدل وكمال الحكمه وكمال اسمائه وصفاته عز وجل وله محتاج للنام وله محتاج عبد بن نار ولكن هنالك اخواني واحبتي امور تغيب عن عقولنا فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى علام الغيوب امور لا يعني تغيب عن المخلوقات وينفرد بها الله سبحانه وتعالى فلماذا يعني ما دافع عياذا بالله عز وجل لما قلنا الله جل لا يظلم لانه مستغني عن خلقه تماما ولا يفتقر الى الظلم والظلم لا يغني عاد العباد وجاء العباد كلهم يعني هو مست هو مستغني عنهم ومستغني عن عبادتهم ومستغني عن القضاء بينهم ومستغني عن ظلمهم عم كل شيء مستغني سبحانه وتعالى هو الغني الحميد تبارك وتعالى ف هذا الذي ينبغي ان نعتقده يعني ايها الاخوه اما قلنا يعني آه آه بعد ما انتهينا من فهد ابو صريح وكمال اكما وانه لا يتوجه الى سؤال ولا قضه في حكمه مقال يقول اما الحكمه في الخلق فانه سبحانه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق وكان نهايته وغايته الحق اوجده باحسن نظام ورتبه باكمل اتقان واعطى كل مخلوق خلقه اللائقه به بل اعطى كل جزء من اجزاء المخلوقات وكل عضو من اعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقه به بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت والخلل حكمه رب العالمين الحكمه في الخلق لما اتكلمنا عن اسم عن قضيه الكمال الحكمه والحكمه في خلق الله للعباد وخلق الله للخلق ف هذه تشتمل يعني الحق بذلك وتشتمل يعني كيف الله سبحانه وتعالى اوجد ذلك باحسن نظام هذا يدخل في مسمى هذا الاسم ورتب ورتبه باكمل اتقان مما يعجز عنه غير الله سبحانه وتعالى فحينما تنظر من دابه الى داب حتى في قضيه الجمادات في قضيه بنى الانسان تجد سبحانه يعني هذه الحكمه او بعض هذه الحكمه لو لا يمكن ان تدرك كمال الحكمه نحن نؤمن ايمانا مجملًا بكمال حكمه لكننا لم نحط ب بكمال لم نحط علما بذلك لكن هو ايمان انه انه كمال الحكمه سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصره اذا بدك تخلي هذا الشيء للمروحين اثنين عليكم السلام ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن الذي خلق يعني لا ترى هذا التفاوت لا في السماء ولا في الارض ولا في غير ذلك ما ترى هذا التفاوت لا ترى الاختلاف فرجع البصر هل ترى من فطور هل رد البصر هل ترى فيه من صدوع او تشقق او ضعف او وهن ثم ارجع البصر كرتين رد البصر مره بعد مره ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير يرجع اليك البصر صاغرا مبعدا وهو حسير وهو معين كال لا تستطيع ما في يعني اي اي انتقاد ايه او ان تبصر اي خلل مطلقا ولو اجتمعت عقول الخلق على ان يقترحوا مثل او احسن من هذه الموجودات لم يقدر على ذلك ابدا لماذا واصلا عاجز عن ان يخلق فكيف يقترح والله لو كانت مثلا هذه الدابه يعني على نحو اخر هي لها خمس ارجل هي او كان الانسان بكذا وكذا هذا مستحيل علما بان يعني هذه الاقتراحات مردوده لانه لم يرى خلق اهل الجنه واضح لانه لم يرى خلق اهل الجنه وهذا جواب مسبق على سؤال يقول القائل يعني سبحان الله طيب عظمه الله وقدره الله سبحانه وتعالى طيب لو لو ان الله هي اقتراح واستغرب يقول بعضهم لو ان الله عز وجل يعني جعل جمال اكثر من هذا الجمال يعني جعل يعني اشياء هيات باهرات اكثر واكثر يعني حتى يؤمن الناس ايه طب لماذا لا يكون جمال مثلا اكثر لماذا لا تكون مثلا هنالك يعني خضروات اكثر او فاكهه اكثر أو, او او او ايه فهنا الجواب على ذلك او من الاجابه على ذلك انه في الجنه لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ان المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كان حجمه ووضعه وسنه في ساعه كما يشتهي شوف هذا فهناك الامور تختلف ويعني كما ورد كذلك في الحديث الاخر ان الرجل يعني الرجل يسير يعني ايش الحديث ان في الجنه لشجر يسير الراكب يعني الراكب الجواد الراكب الذي يركب الجواد الراكب والجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها 100 عام يركب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها في روايه في ظل يا وظل ممدود نسال الله لنا عمركم دايما سنين الدنيا ايه 100 عام سنين الدنيا نعم ا الان يعني بارك الله فيكم هذا تساؤل على ايش على اهل الاقتراحات اللي مقترح انه مثلا كذا او بسال او الى اخره وهذا ليس منتهى الخلط اصلا يعني هذا ليس منتهى الخلط هذا يعني كما قال يا كما في تعلمون ما يعني كل ما في الدنيا في الاخره ليس في الدنيا مما في الاخره لا ايش الا الاسماء لسمه فهذا كل يعني مردود كل هذه الاقتراحات كل هذه الامور ايه تكون يعني فلو اجتمع كل الخلق على ان يقترحوا هذا كله لم يقدروا على ذلك سن الله الذي اتقن كل شيء سن الله الذي اتقن كل شيء سن الله الذي اتقن كل شيء يعني الله سبحانه وتعالى والذي خلق يفعل ذلك بقدرته العظيمه الذي ابقى لنا كل ما خلق واودع فيه من الحكمه ما اودع سبحانه وتعالى واذا كان منا المتقرر اول متقرر ان الله سبحانه وتعالى ذو الكمال الذي لا يحيط به العباد وانه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعرم من ذلك وأجل فإنها فعالة وجميع ما أوصله للخلق أكمل الأمور وأحسنوها وأنضموها وأتقنوها على كل حال ما يريد أنكمل أو لا توقفون طيب يا الله نتوقفون نعم بس نعم نعم نعم نعم نعم اوري موري انت تسوي كمان انا بذكرك بالله وكان على انها شاب وهو مستحق ان شاء الله وين هذه صحبت لك استشاره صحبت الاسماء بيتهيا لي صح انا كان عندي في ديرتنا بنقول ان هذا الشاب هو مستحق وحده وحده انت بتسلمني مش شايفه اذا اخي انا المدير كان لازم ياخذ شيء طيب والله لا لا الشيخ زخمه خله يا خالد لا شايفها ايه نعم النقطه قبل الاخيره ايه نعم هذا الكلام اللي دار في كلام الشيخ عمر المستحق وحده ينفرض بالكل وبالخطر العباره خاطئه يا شيخ انت بتشرح كل كل ينفرض بالذي له الخلود انك كنت هذا معناته يدل على الخضوع انصاف في حق الله عز وجل وهذا غير لازم جزاك الله خير افضل توضيح انصور تدل الى قول الشورى مش ما يعني ماكش شيخ لا يفرض دن على الله عز وجل الحشاي نعم الشيخ جاوبنا برضه لحظه بره بس ممكن اخذ رقم الخطاب صار مصالمه خلاص موضوعنا احنا خلينا موضوعنا الان هنا بالاسماء موضوعنا متقدم شوي لو قلت بعدين الحكم الحكم الحكم تبغى شوي قلت لا يرضى على هات الآن الحكيم والحكم نتكلم هذا أنا بلاش نقولك موروحنا بعد ما نخلص إذا فيه مجال بنجابك جيد؟ يعني شاس إيش الحكيم والحكم طيب تفضل بلاش تزعل يلا إذا عمت ما نقول الثالث مش موجود يعني أنا بس الأحد موجود طيب بالنسبة <تصفيق> للسورية الوضع اللي, اللي هم الفقات والمصيبين هل شو يعني حكم انا انا يعني اسمح لي من هذه الاسئله يعني نهائيا لانه اللي افتى بالبدايه افتى بالنهايه عندي ما يعني اللي كان افتي اللي كان افتي ابتداءا يفتي, ابتداءً يفتي انتهاء بالنسبه لهذه النقطه لانه يعني صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم